مُصْعِينٌ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ فَتَوَا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا 114. قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 115. أولم تكونوا أكتمتم من قبل ما لكم من زوان وتكنتم في مساكن الذين ظلموا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 إن الله عزيز ذو تقوى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهاب وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصلاد شرابيله.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 ولي الذكى أولو الألباب